صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى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 الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عن الذراك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى فاذا فرت فنصب والى ربك فارغب